وفي التعذيبات متهني لساعة الممات نستني وهكمت ولكن ده مش ممات هتدخل سبا وتقبل وتسكن وتقول له يا قدس يا ساكن في التسبحات وفي التعذيبات متهني لساعة الممات ای تو ايه موجود بایان وعشت بطهار يا و بيتك الصخرة تأسف و في كل الظروف لكن نتحمل في جمال ايه هكت تأمل و رب على وعشت يا على الصخرة تأسس وشكرت تربط في كل الظروف بتقاسي لكن نتحمل في جبل إيه لك تتأمل وربنا شيء